وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَا هُمْ وَمُتَدَمِّرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا هُمْ وَعْتَدَناَا للِظَّالِمِينَ عَذاَابًا أَلمَا وَعدَ وَثَمُودَ وَأَصْحابَ الرِّ وَقُرونَ م بَيْنَ ذَِكَ كَسير وَكُل ظربَنَا لَ الأمْثَ لَ وَكُل تَبّرنَا